شرح هذه الأربعين النووية للإمام يحيى شرف بن حسين النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة معنا هذه الليلة الحديث الخامس والعشرون قال رحمه الله تعالى عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا لأن الحديث الذي قبله الحديث الرابع والعشرون حديث بذر الغفار كذلك وإذا قال عن أبي ذر أيضا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 وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال عليه الصلاة والسلام ارايتم لو وضعها في حرام أكان, أكان عليه فيها وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى وهو حديث عظيم حديث يبين كثرة الخير وكثرة طرق الخير للمسلمين فهذا الحديث حديث عظيم فيه بيان لأبواب الخير الكثير التي اعطاها الله جل وعلا وجعل الله عز وجل هذه الأبواب التي لا تعد ولا تحصى فلا يحزن الفقير إذا ما عنده المال ينفق لأن الله جل وعلا جعل سبحانه وتعالى طرق الخير كثير جدا جل وعلا وهذا الحديث يبين هذا الأمر الجلي الواضح فهؤلاء الفقراء سألوا النبي عليه الصلاة والسلام ذهب أهل الدثور أي أهل الأموال والأغنياء ذهبوا من ذهبوا من و هذا الحديث حديث العلماء رحمهم الله تعالى يقولون أن هذا الحديث يبين طرق الخير التي فتح الله عز وجلنا سبحانه وتعالى فابو ذر رضي الله عنه وكما تعلمون ابو ذر الغفاري جندب بن جناده رضي الله عنه من أول الصحابه اسلاما من أول من اسلم وهجرته تأخرت لكنه تأخر في الهجرة تأخر رضي الله عنه وأرضاه لأن النبي عليه وسلم لما كان في مكة أسلم فقال له النبي عليه وسلم اذهب إلى قومك خاف عليه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه ليس له منع ليس له من يحميه في مكة وهو ليس من أهل مكة فلذلك النبي عليه الصلاه قال له ارجع إلى قومك فرجع ثم تأخرت هجرته ولذلك لم يشارك مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات الكبرى كغزوه بدر, كغزوة بدر ثم هاجر بعد ذلك إلى المدينة رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين فهنا ابو ذر يقول أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا الى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا يا رسول الله وهؤلاء الناس الذين جاءوا الى النبي عليه الصلاة والسلام من الفقراء جاءوا يشتكون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور أهل الدثور هم الأغنياء الذين عندهم أموال كثيرة تزيد عن حاجتهم هم الأغنياء الدثور يعني الأموال أصحاب الأموال أهل الدثور أصحاب الأموال الكثيرة فالصحابة جاءوا يشتكون إلى النبي عليه الصلاة والسلام أصابهم الحزن والقلق والغم والهم بسبب ما ضيعوا خافوا أن يضيع عليهم الأجر لأن هؤلاء سبقوهم ولذلك بينوا العذر قالوا ذهب أهل, أهل الدثور بماذا ذهبوا؟ بالأجور أي بالثواب بالثواب ولا بد أن نلحظ إخوان الكرام أن الصحابة رضي الله عنهم لما ذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسألوا قال ذهب أهل الدثور بالأجور فالصحابه ليس قصدهم بذلك الاعتراض على ما أعطاهم الله جل وعلا أو على ما قسم الله جل وعلا أو الاعتراض على قدر الله عز وجل سبحانه وتعالى ما ليس قصدهم هذا وكذلك الصحابة ليس قصدهم الحسد ما يحسدون الأغنياء على ما أهباهم الله جل وعلا من أموال ليس هذا قصدهم وإنما أرادوا رضي الله عنهم ان يزداد في الخير ويزداد في الأعمال الصالحات لأن يصلون ويصومون ويؤدون العبادة التي يستطيعونها لكن هؤلاء الاغنياء سبقوهم في شيء وهي الأموال عندهم زيادة ينفقون في سبيل الله يتصدقون يزكون إلى غير ذلك وما هم ما عندهم فذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يبين للنبي عليه الصلاة والسلام حالهم وأنهم يريدون بابا من أبواب الحير فلذلك أرادوا من النبي عليه يبين لهم كيف نتصدق نحن كذلك يا رسول الله كيف نحن نؤدي هذا الخير الذي عليه يا رسول الله كيف كذلك يا رسول الله يمكن لنا أن نسبقهم أو أن نكون مثلهم فليس غرضهم الحسد رضي الله عنهم يعني هذا مراد الصحابه هذا مراد الصحابة رضي الله عنهم وليس مرادهم قطعا الاعتراض على قدر الله عز وجل هؤلاء خير خيرة الناس إذا ذكرت الصحابة فلا تذكرهم إلا بالخير ولا تذكرهم إلا بالنيه الطيبه الحسن لأن الله عز وجل نظر في قلوب العباد فوجد قلوب الصحابة أحسن القلوب فاختارهم لصحبة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم ولولا ذلك ما, ما, ما كانوا كم من الناس كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما أسلموا وما أمشف أبو جهل رأس من رؤوس الضلال والشرك والجهل وسيد في, في, في قومه ومع هذا نسال الله العافية ما نفعه ما أسلم ومن الصحابة رضي الله عنهم كان فقير لا يملك شيء ومع هذا لما أسلم أصبح الصحابة رفعه الله جل وعلا وأصبح من, من, من خيرة الناس من خيرة الناس فالصحابة رضي الله عنهم كما ليس أنهم يحسدون الاغنياء كما هو حالنا في زماننا هذا الحسد قتلنا إلا من رحم الله الأخ يحسد أخوه والجار يحسد جاره والمرأة تحسد جارتها وتحسد صديقه وهي لا تظهر لها لكن الحسد أكل قلبها بل أكل عقلها وجسمها بل ربما تدعو عليها لأن الحسد نسأل الله العافية اخواني كرام الحسد الخطير الحسد ما هو الحسد؟ الحسد هو تمني زوال النعمه. ولذلك الله عز وجل قال من شر حسدي اذا حسد يعني ليس يحسد فقط بل اذا حسد يعني يتمنى ان تزول النعمه عليك مش يحسد يقول هذا عنده خير وعندي كذا. هذا حسد بل يتمنى ان تزول عليك هذه النعمه التي اعطاك الله اي قلوب هذه من العباد اسال الله العافيه هي قلوبنا. ولذلك يقال ان رجل ولا يعني هذا القصة فقط من باب بيان وليس يعني لا ناخذ منها فائدة من ناحية الأمور الشرعية وغير ذلك. فرجل كان له جار يحلب حلبتين، يحلب مرتين والآخر يحلب مرة واحدة. في الشك إلى موسى، فموسى قال له إذا إنشيت دعوت الله جل وعلا فتحلب كما يحلب جارك. قال لا، قال إنشيت. أدع الله تحلب أربعة، وهو مرد قال لا، قال ست، قال لا، قال ثمانية، قال لا، قال عشرة، قال لا، قال ماذا تريد؟ قال لا يحلب ولا أحلب، لا أحل لا, لا يحلب ولا أحلب. يعني نسأل الله العافية. بعض الناس هكذا، يعني لا يريد أن تكون صاحب مال ولا هو يكون عنده مال، فيريد أن تكون أن تكون أن تؤييه سواصية لا يرى نعمة عليك أبداً. نسال الله لنا ولكم هذا حسد خطير جدا ولذلك يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول لله در الحسد ما اعدله بدا بصاحبه فقتله الحسد يبدا بصاحبه اولا فيقتل ويموت نسال الله العافيه لماذا لان الذي قلبه ممتلئ بالحسد على الناس وال... هذا مرض مرض خطير جدا نسال الله العافيه هذا مرض ولذلك كل ال... ال... ال... الأمراض هذه امراض قلوب ربما يشفى منها الانسان الا الحسد كما قال العلماء ما رايت أحدا اشر من الحاسد نسال الله العفو حاسد هذا لا دواء له لا دواء له نسال الله العفو الا ليترك الحسد ويتوب الى الله جل وعلا وقليل ما وقليل ما وهذا من ضعف الايمان لكن الصحابة ما كانوا يحسدون الناس والأغنياء وإنما الصحابة جاءوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام يرودون بذلك الازدياد بالخير لا اعترد على قدر الله عز وجل سبحانه وتعالى وإذا قال يا رسول الله ذهب أهل الدثور الأغنياء ذهبوا بالأجور الدثور ذهبوا بالأجور أهل الدثور قالوا يصلون كما نصلي شوف يعني هم ماذا الصحابة رضي الله عنهم همهم ماذا هم رضي الله عنه المسابقة والمسارعة في الخيرات وكان الصحابة يتسابقون إلى العمل الصالح ليس كمثلنا أنهم جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريدون أن يسابق هؤلاء الذين سبقوهم بشيء من المال بشيء من المال فقالوا يتصدقون ويتصدقون بفضول أموالهم يعني هؤلاء الناس يأتون بالأعمال البدنية من صلاة وصية الصلاة عبادة بدنية الصيام عبادة بدنية فهذه العباده البدنية كل يستطيعها الغني والفقير الغني قالوا يتصدقون بفضول, أموالهم يتصدقون بفضول أموالهم أي مما زاد عن حاجته وهذه فضيلة يتميز بها الأغنية عن الفقراء وهذا في دليل على أن الأغنية يستحب لهم أن ينفقوا من أموالهم ويوسعوا على الناس بما وسع الله جل وعلا عليهم كما قال الله عز وجل في حق قارون وأحسن كما أحسن الله إليك فالله عز وجل الذي أحسن إلى الناس بالصدقات فلذلك الله عز وجل أحسن إلينا فعليك أن تحسن أنت كذلك بالمال لأن الله أحسن إليك سبحانه وتعالى والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم وقال الله جل وعلا وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالله استخلفنا في هذا المال استخلفنا في هذه الدنيا سبحانه وتعالى وأعطانا المال جل وعلا فالمال خادم والدين مخدوم المال أنزله الله جل وعلا لخدمة الدين هكذا أنزل الله عز وجل المال المال خادم والدين مخدوم ليس العكس ليس العكس كما نرى الآن فليس المقصود اخواني الكرام كما يقول الشيخ صالح فوزان حفظه الله تعالى أن يجمع الانسان المال ولا يعطي منه شيئا. هذا يكون كالمستودع الذي تجمع فيه الأموال ولا ينتفع بها. أصبح البروك الآن. هذا يضع الألف والآلفين والأربع الآلف وخمسة آلاف والعشرة آلاف والمليون وال. طيب ماذا يفعل بهذا؟ يتصدق بالبروك. من يستفيد من البنوك؟ يدخل في تجارات وفي مشاريع محرمة وربوية وقمار وغير ذلك. وهو يقولك أحفظ أموالي في البنوك ولا يستثمر. الله ما أنزل المال ليوضع ويكدس. لا إنما الله عز وجل أنزل الأموال لتستعمل أنزل الله جل وعلا الأموال لتروج أنزل الأموال سبحانه وتعالى ليوسع لي الإنسان على الفقراء والمساكين ولذلك جعل الله فيها في هذه الأموال ماذا جعل فيها الزكاة جعل فيها الزكاة فالذي يكدس الأموال الزكاة ترتفع وتزداد بعكس الذي يروج الأموال فهذا في خير كبير جدا ويدرك الله جل وعلا ما, ما انزل المال يكنز ولذلك الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله هؤلاء يعذبون يوم القيامه نسأل الضلعف لا يؤدون حق هذا المال الذي أعطاهم الله جل وعلا فيكون المسكين هذا الذي يضع الأموال في البنوك هذه كانوا حارس للمال فقط ثم إذا مات إنت أخذ الورث المال وقسموه في ليلة وربما فعلوا فيما فعلوا وهو مدى السفر ولا شيء في مكان ان كان ينبغي يستفيد من هذا المال قبل موته في وجوه الخير والله عز وجل شو الصحابه عثمان رضي الله عنه جهز جيش العسره لوحده ابو بكر كان يعتق الصحابه الذين كانوا يعذبون يعتقهم ويصرفون الاموال والنبي صلى الله عليه وسلم لما سال الصحابه الصدق بمدى جاء ابو بكر بمدى جاء بكل ماله وعمر بنصف ماله رضي الله عنه واجمع لا تهمهم الدنيا وقلك لا وكيف افتقر النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت ما تركت ل ل ل ل ل لورثتك او لأولادك قال تركتهم الله ورسوله الله عز وجل الذي رزقني و سيعطيهم هل سيعطيهم الله عز وجل سبحانه وتعالى يتركهم لا وإنما الرزق الله هو الرزاق جل وعلا أما من لم يقدم فان مال غيري واما من لا وأما من لم يقدم فإنه مال غيره والفقير ليس عنده مال فمن أين يتصدق؟ لذلك شك الفقراء من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهذا في حص الصحابة كما قلنا على فعل الخير وأنه كانوا يحرصون على على البحث عن أبواب الخير ويتسابقون في هذا الأمر أبواب الخير بعكس زماننا هذا لا نتسابق ربما نتسابق في الدنيا نعم كم يربح هذا انا ساربح اكثر منه لكن في الاعمال الصالحه في الخيرات فتجد الرجل متقاعس متكاسل مستغني عن الاعمال الصالحه وهذا الذي ينبغي ان يتنافس فيه المتنافسون والله يقول وسابقوا وسارع هذا ميدان السباق وميدان المسارعة في ماذا ميدان السباق والمصارعه في ماذا يكون في في الاعمال الصالحه في الخيرات في في الدين اما الدنيا فالدنيا هذه تؤثر الناس على نفسك إذا كان أمر دنيوي تقول تقدم يا أخي أما إذا كان أمر أخروي لا أنا الأول أسبق. ما أترك أبدا وف... فلذلك اخواني الكرام هذا في بيان كيف كانت همة هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما اهمهم هذا الأمر فجاءوا يشكون إلى النبي عليه السلام فقال لهم عليه السلام أ وليس قد جعل لكم الله جل وعلا ما تصدقون وما تصدقون يعني هكذا وهكذا فالنبي فتح لهم الباب عليه الصلاة والسلام يعني فتح لهم الباب ثم ذكر لهم النبي عليه السلام هذه الأبواب ذكر لهم هذه الأبواب عليه الصلاة والسلام وهذا فيه تقرير المخاطب بما لا يمكنه انكاره تقول اولم يجعل لك قال اوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون النبي عليه الصلاه والسلام يقررهم بشيء ما يستطيع احد ان ينكرهم ثم بين لهم النبي عليه الصلاه والسلام هذه الابواب الخير قال إن بكل تسبيحه صدقه الله تقول سبحان الله كانك تصدقت ان بكل تسبيحه صدقة وكل تكبيره صدقه ماذا الواحد مدى يعني مدى سيصرف إذا قال سبحان الله فقط هكذا سبحان الله مدى سيخسر سيربح هذه كانت صدقة هو جالس في مكان يقول الله أكبر الحمد لله قال وكل تحميدة صدقة لا إله إلا الله وكل تهليلة صدقة هذا خير كثير ولا لا خير كثير لا يعد ولا يحصى كلمات يسيرة وهي صدقات صدقات منا من الله عز وجل لا نخسر شيء من المال ما تخسر شيء من مالك وإنما فقد تأتي بهذه الأذكار وقد أعطاك الله جل وعلا اجر المنتصدق نعم ثم فهذه الأعمال التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كلها صدقة هذه الأعمال كلها صدقة لكن هذه الصدقة يعني منها ما هو واجب ومنها ما هو غير واجب ومنها متعدل ومنها قاصر حسب يعني الصدقات لكن النبي عليه الصلاه والسلام يبين عليه الصلاه والسلام أن هذه الصدقات يعني الصدقات عموما فيها الواجب وفي غير الواجب فيها المتعدي وفي غير المتعدي كذلك هنا النبي عليه الصلاه يبين لهم الذي يقول سبحان الله هذه الصدقة لكن ليست واجبه وليست متعديه لغيره يعني من يستفيد من سبحان الله من هو المسبح نفسه من من يستفيد من قول سبحان الله الحمد لله هو من يستفيد من قول الله أكبر هو من يستفيد من قول لا إله إلا الله هو وهكذا إخوان الكرة فالذي يستفيد إذن الذي يستفيد هو الذاكر نفسه فهذه الصدقة لكن الصدقة غير واجبة وغير متعدية يعني أجرها وفضلها لا يتعدى إلى الآخر لا يتعدى إلى الآخر ثم قال عليه الصلاه والسلام وامر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة كما ان الصدقات كما قلنا عموما فيها الواجب والغير الواجب وفيها المتعدي والغير المتعدي كذلك هنا هذه التسبيح والتحميد هل هي واجبه ام غير واجب, غير واجب هل هي متعديه ام غير متعدي غير متعدي طيب هنا امر معروف صدقه ونهي عن المنكر صدقة هل هذا واجب ولا هذا من الواجب هذا من الواجب، كالصدقات عموما، شوف مدى اعطاهم نبي صلى الله عليه وسلم، هذا واجب، امر معروف ونهي عن المنكر واجب. طيب هذا الواجب متعدي ام غير متعدي؟ متعدي خيره للغير، انت تأمر من بالمعروف وتنهى من عن المنكر غيرك فهذا متعدي فهذا متعدي نعم. وفا هذا من النهي الامر معروف والنهي عن المنكر فهو واجب لا بد أن نأمر معروف ولا بد أن ننهى عن المنكر حتى يقوم الدين ولا يهدم هذا الدين نعم فالمعروف والطاعة والخير سمي معروفا لأن الفطر السليمه تعرفه والمنكر كل معصية لله جل وعلا فهي منكر سميت منكرا لأن النفوس او الفطر السليمه تنكره المنكر واضح بين لكن الناس انتكست الفطر فلا لم يعد الناس يعرفون المنكر منكرا وللمعروف معروفا فالامر معروف والنهي عن المنكر امرهما عظيم في الاسلام امرهما عظيم في الاسلام كما قال الله عز وجل كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله هذا في تعد الخير من الانسان الى غيره فلا يكفي الانسان ان يصلح نفسه فقط يقول كان اصلي صوم ما لا, ش... لا, لا اهتم بغير يصوم ولا يصلي لا يهمني لا هذا ليس هو دين الإسلام الذي جاء به النبي عليه السلام لو قال النبي عليه السلام هذا الأمر ما كنا مسلمين ما انتشر الإسلام لو قال الصحابة هذا الأمر ما انتشر الإسلام ما أكن مسلمين لكنهم رضي الله عنهم حملوا هذه الرايه ودعوا إلى دين الله دعوا إلى الإسلام دعوا الى التوحيد دعوا الى السنه فاصبحنا مسلمين بسبب هذا الأمر معروف وهذا النعم النعلم وهذه المسؤولية التي تحملها هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين لكن الأمر معروف إخواني الكرام والنهي عن الأمر معروف أو النهي عن المنكر فيه شروط فيه شروط لا بد من شروط الأمر بالمعروف لا بد له من شرطين كما ذكر العلماء ذلك رحمه الله تعالى الشرط الأول أن يكون الامر عالما بأن هذا معروف مش جاهل يظل أنه معروف ومنكر يقول لا هذا معروف يفعل هذا وهو منكر لا لابد أن تكون عالما بأن هذا معروف هذا لابد منه أما الواحد لا يعرف هل هذا منكر أو معروف ثم يريد أن يجعله معروفا هذا لا يجوز هذا الأمر الأول نعم فلا بد من العلم أن تعلم أن هذا معروف الأمر الثاني أن يعلم أن هذا المأمور هذا الإنسان قد ترك المعروف مش تحكم على الناس تاتي له تقول كيف يا تترك هذا الخير وهذا المعروف وانت لا تعلم اصلا انه تارك لهذا ل... ل... ل... تارك هذا المعروف ف... فلذلك لا بد من, ال... من البيان لا بد من الاستفسار ودليل هذا ادله كثيرة في السنه من الأدلة على هذا الأمر أن رجلا وهو آ... يعني الصحابي الذي دخل يوم الجمعه آ... سليك الغطفاني والنبي يخطب دخل فجلس فالنبي رمقه وقال أصليت لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم مباشر قال أصليت لماذا لربما الرجل صلى في الخلف ثم تقدم ولعله صلى في مكان ثم دخل المسجد أو غير ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل أولا قال له أصليت قال لا قال قم صلي ركعتين تجوز فيهما نعم فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة صلاة ركعتين حتى سأله عليه الصلاة والسلام على فعله فاذا الامر بالمعروف لا بد له من شرطين ما هو الشرط الاول العلم ان تكون عالما بماذا بان هذا معروف الشرط الثاني ان يكون هذا المامور الذي تأمره بالمعروف ان يكون ها ان تكون يعني عندك عندك اليقين انه ترك معروفا مش يكفي لهوان فقط تظن او تشك لا بل لا بد من اليقين كذلك النهي عن المنكر لا بد فيه من شروط ذكرها العلماء ويعني حتى لا نطل فيها وإنما نذكر بعض من هذه الشروط الشرط الأول كذلك أن تعلم أن هذا المنكر منكر بدليل ماذا؟ بدليل الشرع من الكتاب والسنة يعني بالشيء تقول هذا منكر بالذوق أو بالعاطفة أو بالعادة أو بالعرف عند <تصفيق> الناس تقول هذا منكر وهو ليس منكر ليس من منكر عندك لكن ليس هو منكر في الشرع فلا بد ان يكون هذا منكر عليه الدليل الشرعي من الكتاب والسنه كذلك الشرط الثاني ان تعلم أن هذا المخاطب قد وقع في في المنكر نفس الشيء كما هو في المعروف هذا لا بد منه قبل أن تحكم على الناس ربما انت الآن لو كنت في بلاد الإسلام كنت في بلاد الإسلام طيب ورأ ورايت رجلا مثلا في ناحية ياكل في نهار رمضان تقول يا عدو الله لا تخشى الله يكذا تسب تسفي وربما رجل عنده عذر من الأعضاء ربما مريض ربما لا يستطيع أن يصوم إلى غير ذلك فلا تحكم عليه حتى ماذا حتى تسأل تقول يا فلان أنت تأكل في نهار رمضان هل عندك مرض مزمن هل عندك سبب أو عذر من الأعضاء يجعلك تأكل فإذا قال لا أنا كل رمضان ما عنده عذر فهنا هنا تنكر هذا المنكر نسأل الله أنا منكر عظيم جدا ف... ولعله يكون مسافر لكن مع هذا لا ينبغي للانسان إذا كان عنده سبب من الأسباب التي تخول له آ... يعني الأكل والشرب في نهار رمضان ان يكون أمام الناس لأن في ناس قد يضربونه قد لا يفهمون هذا يعني هذا الأرض. من الناس من... من لا يرى الرخصة اصلا لا يعرفها. الرخصة في السفر كم من الناس سبا و ضرب وحصل له ما حصل بسبب أنه وكل في السفر مع جماعه من الناس قالوا كيف تكن في السفر لا تتق الله لا, لا تستحي إلى غير ذلك فالواحد لا بد أن يراعي هذه المسائل وكذلك الشرط الثالث ذكره العلماء في إنكار المنكر الا لا يزول هذا المنكر بمنكر أعظم منه ربما انت تريد أن تزيل هذا المنكر لكن تقع في منكر أعظم تقع في منكر أعظم ف... فلذلك لا يجوز إنكار هذا المنكر لا يجوز أن تنكر منكر بالوقوع في منكر أعظم منه نعم فهذا الأمر إخواني لا يجوز لأن هذه من القواعد التي ذكرها العلماء أنه لا يجوز إنكار المنكر إذا كان المنكر سيقع في منكر أعظم منه ولذلك تعرفون التتار التتار لما دخلوا بلاد الشام وال. والعراق وغير ذلك فعلوا ما فعلوا وقتلوا ما قتلوا من المسلمين كان شيخ الإسلام في زمانهم رحمه الله تعالى فمر مع أحد من طلابه فرأوا مجموعه من هؤلاء التتر يشربون الخمر فقام هذا الرجل الذي مع شيخ الإسلام من التمية أراد أن ينكر عليه فمنعوا شيخ الاسلام قال لا قالوا اتركهم لأنك إذا أنكرت عليهم تركوا هذه الخمور وقتلوا المسلمين خليه يشرب الخمر ويفقد العقل ولا يدري ما يفعل ويبقى نايم اليوم بأكمله أو الليل بأكمله ويسلم المسلمون من شرورهم فشوف الفقه العظيم الفقه العظيم عند شيخ الإسلام تيميه رحمه الله تعالى لأنه لم ينهاهم لأنه إذا نهاهم هذا النهي سيسبب منكر أعظم من هذا المنكر الذي هم فيه نسأل الله العافية ثم قال قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك قال وفي بضع أحدكم البضع أو البضع معناها الفرج معناها الفرج والمراد هنا وفي بضع أحدكم صدق معناه قضاء الشهوة أن يتمتع الإنسان بأهله فهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صدق إنسان له غريزة غريزة الشهوة جعلها الله جل وعلا في الذكور والاناث من بني آدم امتحانا لهم وأيضا لمصلحة وكذلك لبقاء النسل لبقاء النسل والنوع الإنسان وهذه الشهوة خطيرة جدا فأين يصرفها الإنسان وأين يتخلص منه أين يصرفها وأين يتخلص منها؟ ولذلك جعل الله عز وجل سبحانه وتعالى الحكيم الخبير القدير جل وعلا جعل, جعل صرف هذه الشهوة فيما يرضاه سبحانه وتعالى جعل الله عز وجل فروجا حلالا حلها الله عز وجل سبحانه وتعالى ولذلك خلق الله عز وجل للذكور إنا وخلق للازواج زوجات ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج فالله عز وجل من علينا بهذا سبحانه وتعالى فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابه وفي بضع أحدكم صدق تعجب الصحابة رضي الله عنهم تعجب الصحابه رضي الله عنهم وقالوا للنبي عليه الصلاه والسلام قالوا للنبي عليه الصلاه والسلام اي ياتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر ويكون له فيها اجر يعني هذا التعجب من الصحابه انما استفهام ليس اعتراض على ما قال النبي عليه الصلاه والسلام وانما ارادوا يعرف كيف واحد يقضي شهوته وغريزته ويؤجر على هذا فتعجب الصحابه ثم النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم عليه الصلاة والسلام قال ارايتم لو وضعها في حرام وهو ما يسمي العلماء بقياس العكس هذا يسمى قياس العكس فيه القياس بالمثل وفيه قياس العكس هذا يسمى قياس العكس وفيه كما ذكر العلماء جواز القياس جواز القياس لان هذا قياس فالنبي عليه الصلاة والسلام قاس هذا بهذا قاص هذا بعكس هذا ليبين لهم عليه الصلاه والسلام أرأيت إن وضعها في حرام أكان عليه وزر قالوا فلا فسألهم عن ماذا عن شيء معروف لأجل ماذا لاجل أن يقرر لهم هذا الأمر الذي قاله صلى الله عليه وسلم فلذلك الصحابة رضي ما كانوا يتركون شيء أشكل عليهم إلا وسألوا النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام عن كل شيء رضي الله عنه وذلك لا يجوز اخواني الكرام هذه قواعد هذه الأحاديث قواعد قال العلماء أنه لا يجوز للمسلم أن يسأل عن أشياء لم يسأل عنها الصحاب رضي الله عنهم لأن الصحابة سألوا عن الأشياء التي استشكلوها فلا يجوز نحن أن نسأل عن أشياء مسأل عنها الصحاب لماذا لأنك تقع في ماذا في التنطع الذي نهى نبينا صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون الصحابة سالوا لما كان يقع لهم اشكال كان كما هنا ويذكر لما النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن الدجال قال صلى الله عليه وسلم لما يخرج يعني اول يومه كسن ثم قال عليه الصلاه كشهر كأسبوع ويوم كبقيه ايامكم فالصحابه سالوا قال كيف نصلي يا رسول الله عليه الصلاه والسلام يعني كيف ستكون الصلاه في في, في هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قدروا له قدره يعني الصلاه قدروا لها أو وقت معين فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك لا يجوز كما يحصل الآن الناس يسألون عن أشياء ما ما أنزل الله بها من, من سلطان والله المستعان فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين هنا قياس العكس فكذلك قال إذا وضعها في الحلال كان له أجر بين لهم كيف يؤجر الإنسان على اتيانه اتيانه الشهوة في زوجته بالقياس قاس هذا بهذا عليه الصلاة والسلام من وضع في حرام كان عليه وزن كذلك من وضع في حلال فله أجر فقال بعض أهل العلم وهذا في دليل على أن القياس دليل صحيح حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم استعمله فهذا من أدلة العمل بالقياس بالشريعة ولذلك أصول علماء أهل السنة والجماعة رحمه الله تعالى مرجع عندهم إلى أربعة أمور أولا القرآن ثانيا السنة ثالثة، الإجماع ورابعا القياس، والقياس اختلف في العلماء لكن هذا من الأدلة على أن القياس يصار إليه كما قال الشافعي رحمه الله تعالى القياس يصار إليه في الضرورة يعني كالميتة، الميته نعم، فهذا قياس استعمله النبي عليه الصلاة والسلام وهذا القياس هو الأصل الرابع من أصول الأدلة في شريعة الإسلام. فهذا الحديث فيه ساعة فضل الله عز وجل وتيسير الله جل وعلا علينا والله فتح أبواب الخير لعباده سبحانه وتعالى وأنك إذا عجزت عن الإنفاق بالمال فلا تعجز عن هذه الخصال التي بين نبينا عليه الصلاة والسلام لا تحتاج إلى كلفة ولا إلى مشقة ولا شيء بكل تسبيحه صدقة بكل تحميدة صدقة بكل تكبيرة صدقة بكل تهليلة صدقة أمر بالمعروف صدق ناهي عن المنكر صدقه وفي بضع أحدكم صدق فهذا أمر بينه نبينا عليه الصلاة والسلام فالحمد لله وفيه أن العادات مع النية الصالحة تتحول إلى عبادات كما في في في, في بضع أحدكم صدق فهذه عادة لكن مع النية تصبح ماذا عبادة تصبح عبادة وصدقه عند الله جل وعلا نسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم من هؤلاء ونسرو جل وعلا ووفقنا واياكم لكل خير وان من عباده الصالحين وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين